السلام عليكم الله وبركاته اكسبني خير الله طيب جزاك الله بعد ساعه نعم, نعم ان شاء الله الله يتفضل محمد من مدينه كفر جنب لي الشيخ حياك الله يا اخي حي. الله يسلمك الشيخ النظيف اكبر الله فيكم مهم يا شيخ كان احد الاخوه ان طلعنيه أه... حادثه في الجنيد المشتركة بين السودان وليبييا في الصحراء بين ليبييا والسودان الحدود. نعم الخديد المشتركة فعندناك الجنيد تسمى جنيدهم ما بين ليبييا وبين السودان طبعا هناك قوات مشتركة أصبحت الخديد هذه تحميها بحدودهم لكن هذا الشخص إحساد السعية في الأمر ذهب معهم في هذه الاعتبار جنبي في وتابع هو هو طابع للجيش هو طابع للجيش نعم جيش جنجي. نعم طابع للجيش الميلي طبعا هنا حدث معهم خارج وفاه فهو السؤال يعني هو يريد هل عليه اسم بهذا أم لا لأن اعتبار في هذا طبعا كانوا يكترون ركلا بسعراء وهذا وصل ان ادارت 150 سياره او ما يقارب هكذا عدد سيارات كبير كبير ومسافه روط طويله جدا فهم يسرعون اثناء الشيخ مثلا من انتقال من نقطه الى نقطه يسيرون باتجاه اليمين في هذه في هذا الطريق فهي كان في من زمن المدينه كان عنده الردار الاتصال بال ان الذي كان يفعل ذلك الذي كان ليله الامر هذه القوه ولينه هو ف ان الامر كان يريد ان يرجع الى الخلف خلف هذا الرتل حتى ينظر الى من تاثر من من الجنوب في الخلف ف هو كان يشير في الخط الواخد مع الدقيق الجنوبي فعندما اراد ان بامر امر هذه الكتيبه ارغب ان يرجع الخلف حتى ننظر الى ما هو بجانب الجنود ان هو بخلف الجنود عندما خرج من هذا هذا السير هو من من قوات الجنود ارغب ان تسقط هذا الرسم بسرعه كبيره يعني بسرعه 150 او 140 كيلو في الساعه فوعندما هو من الخط رأى بالمرآة هذا رجل وهو طبع من الأقوة السجنية من الأقوة السجنية فرأى بالمرآة رجع لكن هذا الذي أرجع من خلفه ارتدت في قيادة وأخذ به سيارة وانقلبت فمات هذا رجل وحده يريد هذا عليه يقسم مع العمل بأنه يعني هو يجيب القيادة جريدا ولم يخرج من الرسل إلا بالأمر من الـ هذا الـ الأمر الكثيب ومع الإلم فدارت حمنا الذي قال لي أن, أن هؤلاء الجنود الذين آتوا بهم من السودان ينسانوا على ثلث دربة يعني كانوا يتدربون مدة وصفة قرابس أربعين أو شهر أبعين يوم أو شهر ثم يأتون بهم من السحراء حتى يكونوا تقريبهم من على قيادة فأريد هل عليه صيام عليه مني لما طبعا عندما رجع الى اهل اهل السودان قالوا نحن مكانين نسمعكم لان هذا قضاء وقدر واعتبره قد فتى فهل هل هو علي حلا ان يصوم ان يايديا انذا في شد غيتن اولا الذي يظهر له والله اعلم نعم اذا كانت حركته بهذه العربه كانت سببا في ارتباك الرجل وبالتالي اودت الى الى الى وفاته فهذا يشبه ان قتل خطا قتل يشبه على قد مثل من رما شخصا بحصى ولم يريد قتله لكن الحصى راد الله عز وجل هذا اربك الرجل قائس سايق لهذه العربه كان السبب في انقلاب عربته حتى لو كان على ضربه خفيفه لانه مع هذه الضربه هذه كان يقود السياره و لكن حركه هذا الرجل كانت سببا في اشتباك هذا السائق فرب الله ان تقلب هذه العربه فهو تورعا وحسب الادله الذي يظهر لي انه يقوم يصوم شهرين متتابعين شهرين متتابعين كفارة إذا استطاع ذلك نعم. هذا هو الأصل وإذا لم يستطع إذا لم يستطع فأنا أرى لا أحرج أنه 60 من المساكين قياسا على بعض الكفارات الدخرة. لكن الأصل نعم. أن يصوم إذا كان قادلا على هذا الصوم جيد. نعم هنا في نقطة شيخ, شيخ. هنا في نقطة انه يعني هو هو سبحان الله يعني هذا الشخص قال لي انا كنت نفس نفس الحركة هذه فاتته من بجانب الجنرال وهو كان يفعل في الجيش من, خلق من مؤخره الجيش وياتي إلى مقدم الجيش فاتى بهذه السرعه الخياليه كبيره 150 كيلو متر في الساعه ودخل الى وسط الجيش ثم امره أن يرجع الامر تراجع فلان هذا الذي قائد مخلفني أن ان يسبقه في هذه السرعه لانه من هذا الطريق لكن هو فعلي ان خروجي من هذا هو الذي اذا انه يبتدئ هذا الذي من خلفي بدون هذا هو, هو هذا هو, هو هذا هو فبالتالي راح هذا الخطا في شهرين نعم العين واذا عطى اهل المحصول عن الديه الحمد لله نعم اسمهم شهرين نعم, عطوا عطوا عطوا عطوا نعم ثم ينتظر دون على اي يحافظ على نفسه وعلى غيره وكما ذكر الامير صحيح ينبغي ان يكون في مؤخره الجيش اذا كانت هذه هي الحركة ان الحركه العسكريه تجاه الجهره لانه بهذا الاختصال طارق لطفي ينبه القائد والقائد ينبه ربما يكون هناك عضو من خلفه جيد. فهو لا بد ان يمشي القائد ولا يتهور ولا يستعجل لأن الناس تعرف في هذه البوادي وفي هذه الصهراء الشاسعة يجدون إقراءاً بأعرباتهم الحديثة والأراضي الشاسعة فينطلقون بقوة وربما يتنفسون إباراءه شخصاً يقود بسرعة هم يتجارون خلفه هذا خطأ فلذلك ينضبط بحركتهم وينضبط عليهم لا يقود سياراتهم حتى لو كانت البوادي واسعة بصورة متهورة لأن العرب حسب كلاما عن الاختصاص إذا زاد السرعة عن 120 جيد بارك الله فيه لا تخف إذا حصل لها أي خمل فإن الغالب أنها تنقل فعليهم أن يلتزموا بسرعة المحددة لهم من خلال قانون العسكرية او من خلال الآمر او من خلال الأرث العام الذي يحافظون به بعض الله على حياتهم ولا يتهورون خاص القدوة ينبع على أن يكون منضبطاً مترفقاً في قيادته حتى لا يكون سبب في مثل هذه الحوادث نعم نعم، ذارك الآن في الشيخ، مرزاك الله خير الشيخ، رفت التعليق الضغط بارك الله منك في التعليق المنطيفة في توجيهني تمعت ما قالت في الموقع الرائد الثلاث في سودان على كتب الشيخ بكرة بوزين على الله وعلى الله عنه لكن عندي الآن بعض الكتب من الكتاب الإرسال يا بكر بكرا موزيد عندي مجموعة أتا بيها رحضي بخوة فأراد توجيهها لكن توقفت عنهما ما, ما خدتم توجيهها أو ثلاثها النظام التي يا شيخ هذا الرجل بكرا موزيد هو صار بوابة لهنا الفدع والضلال وأنت تلحب وكل سلفي يعرف السلفية يلحب أن على الفدع اليوم يفرحون بكتب بكرا وزيد ويوزرونها ويشهرونها لأنها وافقت أهواءهم والأمر الثاني هذا الرجل يبدو أنه كان حزيا متفكرا وهذا الواقع كما ذكر ذلك العلامة الشعبين حضر الله سميث الهولى يندسون سيعطون مثلا العوام الإططال أو حلي الطالب العلم أو بعض الكتب العامة ثم بعد ذلك إذا اطمأنت إليه النفوس وزعوا بينهم وهو السيامه تلك نفذ لازم الضر واليقين ها وكلام الشيخ ربيع وما شابه ذلك بالتالي اخذونه بعيدا الى ياخذونه بعيدا عن المنهج السلفي ولذلك اعرض ان مثل هذه الكتب لا توزع لا توزع والله السبيله بكتب السلفيه واضح لمشايخنا السلفيين هذا ابرق رجل ساقط نعم رجل ساقط بارك المصي ساقط ورياضه بالله فتحضر منه كل الحضره طيب يا شيخ الكتاب الإبطال هل الألف طرعة أليس كتاب الإبطال هل, كتاب الإبطال يعني هل يعني وزعه أم أطلقه أنت يمكنك أن تستفيد من هذا الكتاب في خاصة درسه تجعله كواثيقة يدلك على بعض المراجع المتعلقة بكلام القوم أظن هو تكلم عن العقيدة الإبراهيمية في هذا الكتاب نعم, نعم. هذه كواثيقة لا أحرج فيها نعم. فهو ما جاء بشيء عندي بكر وزيد بكر وزيد ينقل بارك الله فيك الرجل نفسه ناقل الشيء الثاني هذا الرجل وهذه علامتها للبدع لياذك في الله في عباراته من القصرة ومن التعقيد ما لا تجد عند علماء السلفين والحظ هذا ها؟ تجد كلامه بارك الله فيك معقدا و غير الظاهر وهذه العلمات أهل البدع أنهم يغربون في منهجهم يغربون في ألفاظهم وفي كلمات حتى لا يعرف حالهم وحتى يلفت أمضار الناس إليه ولذلك كتب بكر بوزيد تجد فيها نوع من الغرابة فيها نوع من الشدة وهذا يحادث منهج النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر صلى الله عليه وسلم مرشد للمعلمين حينما أرسل علي بن هذا الطالب ومعاد بن اليمن قضي الله عنهم جميعا قالهما علما ويسرا وبشرا ولا تنسرا فإذا العلم يسر ما فيه تعقيد ما فيه تكلف لكن الرجل إذا ندرسه كثير من كتاباته تجد فيه في هذه الكتابات تكلفا واضحا وتلاما غليظا جيد فأنه يقول للناس انا أتيت بما لم تأتوا به ها فالرجل ينبغي أن نكون على حذر منه والرجل كما قال الشيخ عزيز رجل كان أخواني السروري أنا ذكرت في بعض الكتابات في الموقع ما قالوا لي بعض الأخوة السلسين لما كنا في المدينة رجل يدافع السفر سلمان وأعطيك سلام هذا الرجل كان يضع في الشيخ العمام بن باز رحمه الله والله والله العظيم يضع في الشيخ بن باز ويصفه بأوصاف عنصرية بارك الله فيه ها فعملايا رتب بالله فرج الله بالله ما هو طيب وسلفيون اغنياء بكتبهم ومراجعياتهم ينشرون هذا الرك النظيف في المجتمع في اوساط الامه هذا الذي ينصح الله عز وجل به العباد ايش الكلام اهل الحق هذا هذا هو العب الحمد لله وبركاته الله خير خليك على الصفي وقله الله بارك الله فيك وفرنا